إلى الله زلفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو لوراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والارض بالحق يكول الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى الا هو العزيز الغفار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 للذين أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يوفى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ قلني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قلني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قلن الخاسرين الذين خسروا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 إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولول الباب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 فمن ظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك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 إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعا قل ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا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 قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولون للذين ظلموا ما في الْأَرْضِ جميعا ومثله معه لفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة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 واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن ياتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون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 أو تقول حين ترى العذاب لون لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين.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 لفغير الله تامروني أعبد أيها الجاهلون ولقد وحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن شركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين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 الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء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 فرؤوها فتحت بوابها وقال لهم خزنتها الم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا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 حتى إذا جاءوها وفتحت بوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا لرضنا تبوأ من الجنة حيث نشاء